أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَعَمَرُوهَا أكثر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 وَمِنْ آياتِهِ خَلْقُ السَّمواتِ وَالأَْرضِ وَخْتِ لاافُ أَْلسِنَةِكُمْ وَأَلوَانِكُمْ إِ فِي ذَلِكَ لآياتِ للِعَالِمِين وَمِنْ آياتاتِهِ مَنَامُكُم بِالليْلِ وََّهالِ وَبتِ غاءُكُم مِنْ فَضْلِك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 كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيذه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بَرَءَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أن اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالَّذِي خَافَ مَطَرًا إِلَىٰ سَقْفٍ نَّعِيمٍ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي الْأَرْضِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ اموال الناس فلا يرضى عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المظففون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 وَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ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 فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ قِسْفًا فَتَرَى الْوَرَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 وَهُو عَلَى كُلِّ شَي قديد وَلِنْ أَْسَ الْ النارِيحَم فَرَأَْهُ مُصفَولَ الَّظَلُّ مِ بَعْدِهِ يَكفُول فَإِنكَ ل تُسِعُ المَوْتَ وَلَا تُسِْ الصُّم مَدُّعَ أَإِذاَا وََّ مُذِبِرين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 وَلَ إِ جِتَّعون بِآيَةَِّ يَقولًا الذيذينَ كَفَ إِ إن أَنتُم إَِّ مُ بطِلُون كَذَلِكَ يطبع اللَّهُ على قُلُ بِالَّذينَ لَا يََّمُون فَصْبِ إِ وَعدَ اللهَّهِ حَ